ربات تدفقات تشبه الهائج الخضم وعليها تكومات زمر طيش أحتدم وعلى كل ساعد راية زاحمت علم حشر الناس تحتها أمم إثرها أمم مجت الأرض بالورود وطيش رخائعا فتساءلت والأسى ينذر القلب والألم هل فلسطين حعرا وقطاف العنائثا أم بك أشمير دمرات قوة الملحد الأذم قل لا بل فريقنا نافز في لعبة القدم قل لا بل فريقنا نافز في لعبة القدم أي سخ في مدمن عن فساد الشعوبم وإلى أي خيبة هبطت هذه الأمم أن أقسمت بالذي بر الكون من عدم وكسا ثوب عزة دعتصم. إن قنعنا بسخفنا وركنا إلى النعم فخطى الخصم ماضيات من القدس للحرم عندها يندم الجميع يوم لا ينفع الندم عندها يندم الجميع يوم لا ينفع الندم